بسم الله الرحمن الرحيم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك لا يكونوا مؤمنين إن شأن نزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتي من يا ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهدئون أولم يروا من الأرض كم أنبثنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ اهْتِدِ الظَّالِمِينَ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي خَافٌ مَّن أن ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتنون قال كلام فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتي يا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين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 قال لين اتخذت إلى غيرين أجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأتي به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء ساحر يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وبعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عنيم فجمع السحرة لنيقات يوم معلوم وقيل للناس هل تمعون. لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أإن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبانهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السعرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم ان ان هناك كبيركم الذي علمكم السحر فنسوف تعلمون لو قطع عنا ايديكم ورجلكم من خلاف وله صلبنكم اجمعين قانونا ضير ان الى ربنا إنا من طالب نطمع ان يغفر لنا رب ياناكنا أول المؤمنين وأوحينا إلى موسى أن نسر بعباده إنكم متابعون فأرسلنا في العون في المداين حاشرين إنها أُنا إلى شرف متقلون وإنهم لنا لغة وَإِنَّ لَجَمْرِ حَادِرٍ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ مقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلام إن ينضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل في القيق الطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وجينا موسى ومن معه جمعين ثم غرقوا الآخرين إن في ذلك لا وما كان أكثرهم مؤمنين وإن وَالعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَأَتَلُّ عَلَيْهِمْ نَبَائِبَ رَاحِمٍ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقُومِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ وَأَصْنَعْ مَا فَنْظَلُ لَهَا عَاكِفِينَ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ أَوْ يَعْفُعُونَكُمْ أَوْ يَضْرُونَ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 شَفِين وَإِذَا مَرِضْتَ فَهُوَ يَشْفِيكَ وَالَّذِي يُمِيتُ ثُمَّ يُحْيِي وَالَّذِي يَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَهُ خَطِيئَتَهُ يَوْمَ الدِّينِ رَبِّ هَبْ بِالصَّالِحِينَ واجعلني لسان صدقا في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغارون وجنود ابنيس أجمعون يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما ضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافين ولا صديق حميد فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَهْوَى وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ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 فاتقوا الله واطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجناته وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم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 فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاطِيعُونْ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ قَالُوا إِنَّمَا تَمَنَّى مِنَ الْمُسَحِّرِينَ فَأْتِ بِآيَةٍ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْدُودٍ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 وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالون إن لم تنتهي يا نوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُهْدَرِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ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 وزن بالقصص المستقيم، ولا تبخس الناس شيئاهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، واتقوا الذي خلقكم وجب اللت الأولين، قالوا إنما أت من المسحرين. وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين قال ربي أعلم بما تعملون فأسطط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون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 وإنه لتنزيل رب العالمين نزل بالروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين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 هل أنبئكم على ما تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاول ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنت لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيراً وتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا يبقي قلبياً قلبو